بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ونبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أَوَلَم يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، ورد لكم مثلا من أنفسكم،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 لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وَكَانُوا شيعاء كل حزب بما لديهم فلحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ شُلْقَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ مُفْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 وَنِعْمَ تَغْرُ مِن فَضْلِهِ وَلَعَنَنَّكُم تَشْكُرُونَ وَنَقْدَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَوْمِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَنَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 ولَئِنَّ أَرْسَلْنَا لِي حَنْثَرَهُمْ إِنَّ الَّذِي ضَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفَرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمْدُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ الدُّبِيرِ وَمَا أَنْتَ بِهَا دِلْعُمْ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قوة ثم جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وهو العليم القدير، بَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ قُسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا فَكُونُوا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ